لله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يذكرون لا تبين عمت ربك بما جنون وإن لك لا نَكَالَ عَلَى قَوْلِ قِنَا ظُلْمِ رَتَّبُوا انْصِرُوا إن ربك هو أعلم بمن ضل سبيله وهو أعلم فلا frère المكذبين mon cas What do ولا تطع كل حل في أعوذ ذلك من نسمه على القرصوم إنا بلوناهم كما بلوناهم ولا يستفنوه فطاف عليها فطوف فأصبحت كالصريم فسنادوا مصبحين أنغتوا ولا حرثكم إن كنتم صارمين أو قلقوا هم يتخافون ألا يدخلنن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب ق. قال أو سقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ Oh! قالوا يا ويلنا إنا كنا صاغين وتربنا أن يبدلنا خيرا منها لا اله ربنا رغبون فذلك وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ تجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحرمون أم لكم كتاب فيه أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم o mai que chaqu se da una il tu falas كانوا يدعون إلى السجود وهم تالمون تذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنسل تدريجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متي. تَنَالُهُمْ أَجْرًا ۖ فَهُمْ نِمًّا مِّمَّا وَرَمِّمُوا ۖ قَالُوا ولا cinq كصاحب qu'un foi et لولا